كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد أما بعد أيها الأحبة في الله فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب البداية في علم المواريث واليوم هو السادس من شهر الله جماد الأولى و. لعام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكنا بفضل الله عز وجل قد وصلنا إلى ميراث البنات واليوم إن شاء الله تعالى بفضله ومدده سوف نختم, سوف نختم أصحاب الفروض لكن دعونا نعقد مراجعة سريعة حتى نذكر بعضنا البعض بما سبق من مواريث فقلنا أن أول مراس أخذناه هو مراس مراس الزوج تمام وقلنا للزوج حالتان إما أن يأخذ النصف وإما أن يأخذ الربع متى يأخذ النصف إذا لم يوجد فرع وارث ومتى يأخذ الربع إذا وجد فرع وارث ثم أخذنا الزوجة وقلنا أيضا لها حالتان إما أن تأخذ الربع وإما أن تأخذ الثوم، وقلنا إذا تأخذ الربع إذا لم يوجد فرع وارث، وتأخذ السمن إذا وجد فرع وارث، ثم أردفنا بمراس الأم، وقلنا لها كم حالة؟ ثلاث حالات. اما ان تاخذ ثلث التركه او السدس التركه او الثلث الباقي قلنا متى تاخذ الثلث اذا لم يوجد فرع وارث اثنين او جمع من الاخوه او ألا تكون إحدى العمريتين وقلنا متى تأخذ السدس إذا وجد فرع وارث أو إذا وجد جمع من الأخ والا تكون إحدى العمريتين متى تأخذ السدس الباقي إذا كانت إحدى العمريتين تمام ثم اخذنا بعد ذلك ميراث الاب والجد وكلاهما ميراث واحد له ثلاث حالات اما ان يرث بالفرض او بالتعصيب او بهما هنا يأخذ السدس وهنا يأخذ الباقي وهنا يأخذ السدس زائد الباقي متى يرث بالفر إذا وجد فرع وارث ذكر أحسنتم ومتى يرث الباقي إذا لم يوجد فرع وارث سواء ذكر أو انثى ومتى ياخذ السدس زائد الباقي إذا وجد فرع وارث انثى تمام ثم أرضفنا بعد ذلك بمراس ها؟ الجدة وقلنا أن الجدة مراسها السدس وإذا اجتمع الجدات قلنا يتساوين يتفاوتنا تدلي احداهن بجهتين تمام هنا يقتسمن السدس بينهم بالسوية القرب تحجب البعد وهنا تأخذ إحداهما ثلثي السدس والأخرى تأخذ ثلث السدس ثم أخذنا بعد ذلك ميراث خلاص الفرق بين الجد والاب قلنا في مسألتين إحداهما العمرية والثانية الجد مع الإخوان وتأتينا إن شاء الله تعالى أخذنا بعد ذلك ميراث البنات تمام؟ وقلنا ميراث البنات ينقسم إلى كم قسم؟ ها إذا وجد معصب إذا لم يوجد معصب هنا للذكر مثل حظ الانثيين اثنين لواحد هنا تنقسم لحالتين اذا كانت واحده فلها النصف اكثر من واحده اخذنا الثلثات هذا ما سبق دراسته في أي إشكال فيه كله واضح ها الحمد لله طيب نبدأ في درس اليوم درس اليوم إن شاء الله تعالى سنتم أصحاب الفروض لندخل بعد ذلك في يعني علم الفرائض يعني كل ده كله ده يعني إيه؟ تسخين كده بس نعم ها؟ طيب ماشي بالنسبة الواجب في حد حل الواجب حل واجب يكتبه في ورقة ويجيبه زوج زوج ها اب ام جد عم ها سهل خالص هو يحل تمام بقت المسألة ايه بات عمريه خلاص لما نحجب الاثنين دول اصبحت المساله عمري خلاص اخونا طيب الواجب حد يخلي معك عبد الله جماعه معك عبد الله الاخ اللي كتب الواجب يجيبه فرق ذكور ام اناس يستوي ام امه وام ابيه زوجة وبنتان يبقى للزوجه السمن والبنتان الثلثان والجدتان يقتسمن السدس فضل سهم زوجه ولا زوج لو فضل سهم يعني حط اي حد عشان ما تدخلش في الرب عندنا مراس بنات الاب تمام بنات الاب لهن حالتان اذا لم يوجد فرع وارث اعلى منهن حاله الثانيه اذا وجد فرع وارث اعلى منهن عايزك تنسالي قانون الوصيه الوجب انساه تمام؟ احنا دلوقتي بنقسم بالشارع اذا لم يوجد فرع وارث اعلى منهن فمراس بنات الابن كمراس البنات تمام يعني ايه الاول فرع وارث اعلى منهن يعني ابن للميت او بنت ابن للميت او بنت يعني مات وترك زوجة وابن وبنت ابن. هنا مراس معنى مرس بنت الابن الابن هنا فرع وارث ايه اعلى يعني اقرب للميت يعني ليس بينه وبين الميت ايه واسطه لكن بنت الابن بينه وبين الميت واسطه طيب اذا لم يوجد فرع وارث من اعلى منهن فمراس بنات الابن يشبه ميراث البنات تماما اخذنا قبل كده الايه الجد يشبه الايه هنا هذه الحاله الثانيه إذا لم يوجد فرع وارث اعلى فمراس بنات الابن كمراس البنات تمام ينقسم لكم حاله لحالتين الأولى إذا وجد معهن معص يبقى للذكر مثل حظ الانثيين اثنين لواح من نفس الدرجة ما هو معص يعني أخوها تمام الحالة الثانية إذا لم يوجد معهن معص إما أن تكون واحدة فتاخذ الايه النصف او تكون اكثر اخذنا الايه الثلثه تمام يعني مات وترك ام وابن ابن وبنت ابن تمام أرفع شهاب الله. ماشي يا شباب؟ خلاه زوج عشان ما نخشش في التصحيح بس زوج ماشي؟ زوج وابن ابنة وابنتي. الزوج ماذا سيأخذ؟ الربع لوجود الليه حسنتم. وابن الابن وبنت الابن يأخذنا الباقي للذكر مثل حظ الايه انثى مساله من كم من اربعه للزوج الربع كم وللولد والبنت الباقي كم ثلاثه له سهمان ولها ايه سهم يبقى هنا وجد معصب للبنت فاخذ للذكر مثل حظ الايه الانثيين مات وترك زوجه ها لا مش شرط زوجه و ثلاث ابناء ابن وبنت ابن ها الزوجه السمن لوجود الفرع الوارث احسنت وأبناء وبنات الابن الباقي للذكر مثل حظ الانساء طيب عندنا كم ولد في اتنين بستة والبنت كو سالة من كم من ثمانية الزوجة واحد السمن والباقي كم سبعة للأولاد الثلاثة لكل واحد منهما سهمان وللبنت ايه سه خلاص واضح يا اخواننا كم يرسل بنات تماما طيب إذا كانت واحدة أخذت النصف مات وترك بنت إب وعم فقط هه وعم بنت الإبنها تأخذ النصف والعم الباقى سلم كم نسنين واحد واحد صعبة تمام مات وترك بنت ابن وجدة وجد خلي بالك وتخلطه ركز معاي ركز معاي قبل ما تستعجل ركز معاي تبني جيب من الآخر بنت لابن الثلثاء والجدة السدس والجد غلطة شيخ باده السدس مع الفرع الورسي الأنس دائما الجد الايه؟ ونبنبع عليك السدس زائد الباقي سألة من كم من ست ستة على تلاتة اثنين في اثنين اربعة ستة على ستة واحد ستة على ستة واحد اثنين واربعة كم خلاص فضلوا باقي ماعادش تمام يبقى ده مراس بنات الابن في حاله عدم وجود الفرع الورثي ليه الذكر طيب او الانثى ها. نفس القضيه مش من درجه واحده نعم ها. واضح يا شباب تفضل مش مشكله استواخدين بالفرد طالما يأخذ بالفرد خلاص لكن لو بياخذوا الباقي هندهم كل واحد حق ها لا فيه لا ما تدخلش لو مرتين في الجدات لأنوا واخذين بالفرد احنا قلنا يا أخوانا إذا ورثها بالفرد ما ممكن يبقى أب وأم وكل واحد واخذ السدس، بس واخذين بالإيه بالفرد وتأتينا مساء يأخذنا بالفرض لكن لو يأخذنا الباقي يقول لك لا أنا للذكر مثل هذا المسائي إنما مات وترك ابن وأب وأم تمام الأب ماذا سيرث السدس فرضا والأم ماذا سترث السدس فرضا والابن الباقي سألها من ست واحد واحد أربعة طيب هنا الأب والأم من درجه واحدة واستويا نقول لا يضر لأنه مورث بالفرد لكن لو المسألة ده هي فيها زوج خلاص هيبقى الأب والأم الباقي يبقى نقولك لا بقى خلاص يبقى الأم تلت الباقي والاب الباقي عشان يأخذ قدها مرتين طيب هنا قلنا دي الحاله الأولى لمراس بنات الإب ها خليها دلوقتي خلينا في معاها في الدرجه بس طيب اذا وجد فرع وارث اعلى الفرع الوارث اما ان يكون ذكر واما ان تكون ايه انثى او خنثى تمام خلي الخنثى دلوقتي الذكر اذا وجد مع الفرع الوارث من بنات الابن فانه يحجبهن مات وترك زوجه وابن وبنت ابن ها. الزوجه السمنه والابن الباقي وبنت الابن محجوب سلم 81 و وسبعة تمام ليه حجبت لانها الان ليست من اصحاب الفرو انزل درج تمام طيب اذا كان الفرع الوارث انثى اما ان تكون واحده او ايه او اكثر طيب اخذنا في ميراث البنات وبنات الابن ان الواحده تاخذ ماذا النصف وتاخذ بنات وياخذ بنات الابن السدس تكمله الايه الثلثين ليه لان ميراث البنات لان ميراث البنات لا يزيد بحال عن الثلثي من رأس البنات لا يزيد بحال عن الثلثي فأي مسألة فهنا مش هتقف برضو نعم ماشي هندسك ماشي خلاص كفايه خلاص سبت سبت. ماشي يا اخوانا حد كده واضح طيب اذا اخذت البنت اخذت البنت النصف واخذت بنت الابن الثلثي خلينا نكتب النحية دي امسح ده خلاص تمام يعني ايه هنجيب بس المثال بتاع الاخيره دي مات وترك بنت وبنت ابن وعم آه. البنت النصف والعم الباقي وبنت الابن السدس تكمله اللي ما السدس وتسك الايه الثلثان مساله من كم؟ من ست 3 والسدس واحد يبقى بقى كام اثنين يبقى هنا بنت الابن اخذت الايه السدس تكمله الثلثان طيب الحاله الثانيه لو اكثر من واحده اخذنا الايه الثلثان وتسقط بنات الايه الابن يبقى بنات الابن وجدنا الفرع الوارث اخذ الثلثان هل يبقى شيء لبنات الابن الجواب لا مثاله مات وترك بنتان وبنات اب وعم البنات إيه البنتان ايه الثلثان والعم وبنات الابن مش محجوب تسقط لاستغراق لا من فوق الثلثاء خلي بال مساله من كام من ثلاثه اثنان وواحد سته ليه ما عنديش غير مقام واحد يسقطنا لاستغراق لا من فوقهن للثلثات ليه لانه موجود للفرع الوارث بنات كتير في اخذ التلتين لكن هنا كانت بنت واحدة أخذت النصف ففاض عايزة البنات التلتين فأحطيت بنت الابن لإيه؟ السدس تكملت السودساء واضح؟ تاني طب بس إيه بس الله يكرمك نخلص الواحدة واحدة ما تطلعش هنا قلنا ميراث بنات الابن الشق ده مفهوم تمام خلاص؟ ننتقل اذا وجد فرع وارث للميت ابن او بنت اذا كان ابنا حجب بنات الابن واذا كانت انثى فان كانت واحده اعطيناها النصف وبقي بقي من الثلثين وهو السدس نعطي لبنات الابن اما اذا كنا اكثر من واحده اخذنا الثلثان فلم نجد بقيه لبنات الاذن فسقطنا ما تقولش يحجبوا ليه لان ممكن ياخذوا ممكن ايه ياخذ حد كده مفهوم خليك بالك بقى بال. هسيب المثالين اللي قدامي دول في حاجه عندنا في الميراث اسمها ايه الابن المبارك يعني ايه الابن المبارك العلماء بيعرفوه بيقولوا الذي لولا ما ورثت اختي خلي بالك من المثال اللي قدامنا ده مات وترك بنتان وبنت ابن وابن ابن وعم ايه اللي احنا زودناه ابن ها؟ ابن, ابن. ابن, ابن طب تعالوا نحل سوا كده البنتان السلساء. السلساء وبنت الابن وابن الابن ابن الابن من اللي ياخد الباقي العم ولا ابن الابن ابن, ابن, الابن. ابن الابن والعم محجوب تمام مساله من كم ثلاثه ثلثان واحد وبنت الاب تسخن قالت لا استنى اهو احنا من درجه واحده وانت خدت الباقي فيها لخفيه. ها يبقى تدخل معاه فياخذ الذكر مستحض الايه يبقى الباقي لهن يبقى عندنا ثلاثة هنضرب المسألة كلها في ثلاثة بتساوي تسعة في ثلاثة بتساوي ستة في ثلاثة بتساوي ثلاثة للولد كومين وللبنت ايه كور يبقى دخول الولد هنا جعل البنت ايه تارث فسمي الابن الايه المبارك تمام مبارك ليه ها ما ده العلماء قالوا المبارك قبل ما رئيسنا مبارك يعني الاخ ابوه بلاش مبارك وخليت طيب ده قالوا الف وربعمئه سنه في كتب المواريثيه ماشي شباب طيب زي المبارك خذ المشؤوم الابن ليه وبرضو المشؤوم اللي سماه العلماء ماشي إيه هو الذي لو لورثت أخته تمام طيب ناخد مثال زوج وأب وأم وبنت وابن اب وبنت اب ماشي يا شباب تعالوا نحل سوا كده ها الزوج الرابع أحسنتم لماذا لوجود الفرع الوارث والاب غلط صح لا السدس الصح انا بوقعك تقوم غلطان الاب السدس الصح والام السدس والبنت النصر وابن الابن وبنت الابن الباقي اتنين لواحد طيب المسألة من كم ستة واربعة يبقى كم على طول اتناشر على اربعة اتناشر على... على ستة على ستة على, على ستة تمام طيب ستة واثنين تمانية واثنين عشرة وثلاثة تلاتة عشر فضل لهم ايه واحد منين يا عام ده احنا عايزين واحد ها ده المسألة عالت ايوه المسألة عالت بدل ما هنقسم على 12 هنقسم على 13 فضلوهم بقية ولا ما فضلش يبقى كده وجود ابن الابن ده ايه طب لو ما هو مش موجود ها لو هو مش موجود نكتب المسألة تاني زوج واب ام بنت بنت إبن. ها خلي بالك ها. للزوج الربع الاب السدس غلط السدس ايه زائد الباقي هنا بقى الاحسن وللام السدس وللبنت ولبنت الابن السدس تكمله الايه فرضا فرضا يبقى هنا إيه ورسة مسألة من كم برضو من 12 ها 3 2 2 6 2 تعال لكم ل 15 ها اللي قبلها اللي قبلها مسألة عادية إن ابن الابن لما وجد في المسألة الفرق بين الأولى والثانية لما وجد ابن الابن أخذ مع أخته الباقي ولم يبقى لهم شيء ما بقي لهم شيء في التركه اصحاب الفروض استغرقوا التركه وعالة ايضا لكن لما لم يوجد ابن الابن دخلت بنت الابن في اصحاب الفروض دخلت في اصحاب الفروض حد عنده اي سؤال في مراس بنات الابن ما احنا معنا دي درس بحاله يوم بحاله في الزياده دي هنقول لك المسائل رؤوس المسائل ستة او سبعة ثلاثه يعولوا ويعولوا الكام وكده معنا يوم بحاله في الموضوع ده ان شاء الله اذا قدر الله عز وجل للبقاء واللقاء طيب ولنا سيبك من الوصائل الواجبه الآن احنا نورس بالشارع الوصائل الواجبه فيها خلاف بين العلماء عندنا في مصر يأخذون بها في السعودية مثلا او في بلاد الخليج أو في بلاد المغرب لا يأخذونها بالوصيه الواجيبة بس قانون مصر والعراق أو وجود, وجود يد... ابن الابن اللي هو هياخد البق ابن الابن اولى من الأب طب بس خليها دلوقتي يا سيدنا ده مرجح الجلسات بتاعتنا أنا في فلاه في الجلسات العرفية أو الشرعيه خليها دلوقتي أما نخلص خالص نبني ندوم الوسائل الواجبه واحكامها إن شاء الله ماشي يا شباب بقي لنا أصحاب فرد واحد وهم الأخوات مم. لا خلاص ما بقاش مشؤوم بقى خلاص نعم أي مسألة تتغير عما نعطيها لا تكون كذلك طيب لا لن ترث لن ترث الحق الفرائد بأهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر تمام طيب عندنا بقي لنا ميراث الأخوات نبدأ بمن اخوات الشقيقات مراسل الاخوات الشقيقات له ثلاث حالات تمام إما أن يرسنا بالفر وإما بالتعصيب مع الغير وإما بالتعصيب بالغيب تمام خلي بالك الفرق بين مع و بيه الأول الاول بالفرق بشروط نمره واحد اذا لم يوجد فرع وارث ذكر تمام؟ اثنين اذا لم يوجد أص وارث ذكر امرة ثلاثة اذا لم يوجد معهن معصب بنقصين كده ايه؟ اخوهن مشى شباب في ذكر فقط تمام طيب يبقى اما ان تكون واحده واما ان تكون اكثر من واحده كلم على مين يا اخواننا اخوات الشيخات فواحده بتاخذ النصف واكثر من واحده بياخذنا اليه ثلثاء يعني مات وترك أخت شقيقة وعم ها ننظر هل معها معصب هل معها فرع وارث ذكر معها أصل وارث ذكر يبقى تأخذ لي تقوم قمليه على طول البنت النصف والعم لي الباقي مسألة من كم من اثنين واحد واحد مات وترك أخت شقيقة وأخ لأب، هاه؟ لخت شقيقة تأخذ إيه؟ النص والأخ الأب يأخذ؟ سال من اثنان واحد واحد نعم، كان بيسأل، هاه؟ لا، تمام الاب والجد على الرج مشي أكثر من واحدة مات وترك أختان أختان شقيقتان وأم وزوجة وعم ها الثلثان والام الثلث ليه عاد موجود فرع وجاء وارث هويت وما امال دول لما عادهم مجمع من اخو ركز يبقى الام تاخد الايه والزوجة والزوجه الربع والعم سألها من كام بسرعه يا راجل امال الاربعه دي هنوديها فين من 12 على على 3 4 في 2 8 12 على 6 12 على 4 يبقى كام؟ 13 ولا شيء <تصفيق> لا بس دي أولى منه اقرب منه دي أدلة للميت الأخت أدلة بجهتين الأخ أدلة بجهة واحدة تمام خلاص الحالة الأولى واضحة يا شباب إذا كانت ورثت بالفرض في عدم وجود الفرع الوارث الذكر أو في عدم وجود الأصل الوارث الذكر أو عدم وجود المعصب تأخذ الايه السدس طيب لو وجد فرع وارث ذكر يعمل ايه في الأخت الشقيقة؟ يحجبها على طول لو وجد أصل وارد ذكر إذا كان أبا أبا يحجبها بلا خلاف وإذا كان جدا يحجبها على الراجح تمام وإذا كان معصف سيأتين طيب الحالة الثانية اسم هاي دخلين عليها على طول متى ترز بالتعصيب مع الغير وركز على معدي اذا وجد للميت فر وارث انثى unsa. اذا لم يوجد اصل وارث ذكر اذا لم يوجد معهن معص تمام طيب يبقى المساله فيها ايه فرع وارث انثى الفرع الوارث الانثى ايه اما ان يكون واحده اللي هي مين بنت او اكثر ليه بنتان فاكس تمام؟ البنت الوحيدة بتأخذ الايه؟ والبنتان والأخوات الشقيقات يأخذنا الباقي عصب مع الغير يأخذنا الايه؟ الباقي عصب مع الغير ولا يوجد نساء معصبات في غير هذه المسألة وشقيقتها من الأخوات لأب يعني ايه يعني خلي بالك معايا مات وترك أخت شقيقة وبنت وعم ها اللي ما عندناش فاهم مشاكل مين البنت على طول تأخذ ليه؟ النصف لانفراضها والأخت الشقيقة تأخذ الباقي عصبة مع الغير والعم محجوب بالأخت الشقيقة عصبة مع الغير العم يحجب بالأخت. اه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوا الأخوات عصبة مع البنات وقد ابن مسعود بهذه المسألة هكذا وقد النبي صلى الله عليه وسلم بها هكذا فجعل للابنه النصف ولابنه الابن السدس وللاخت الباقي طبعا لما ذكر ذلك لابن مسعود فرح بها يبقى المساله من كم من اثنين للنصف والباقي واحد ولحم محجوب مات ما هي بنت في الثانيه يعني تب هنا فرع وارث ذكر وانثى في الاولى؟ نعم تمام يبقى احنا هنقوله اذا لم يوجد فرع وارث ذكر او انثى هنا تمام انت قلت كده؟ طيب وهنا الا يوجد فرع وارث ايه؟ ذكر بسيط يبقى اذا لم وهنضيف لم هنا تمام يبقى وجد مين؟ إذا لم يوجد للمائد فرع وارث ذكر يبقى وجد فرع وارث إيه؟ أنثى يبقى هنا المسألة فيها إيه فرع وارث أنثى طيب اللي هو أخوهم برضه لا الذكر الفرع غير المعصر أخوها هي بأخ إنما الذكر هي بأيد طيب الحاله الثالثه للاخوات الشقيقات ها اذا وجد معهن معصب يبقى للذكر مستحق الايه انسى يعني وجد اخو مات وترك زوجه واخ شقيق واخت شقيقه يبقى الزوجه الايه الربع ودول الباقي اثنين لواحد سلام من أربعة واحد وتلاتة اثنين الأخ واحد تمام نفس القضية اللي هو دي تعصب مع الغ مع الغير إخواني في حالة وجود البنات مع الأخوات الشقيقات في حالة وجود البنات مع الأخوات الشقيقات يأخذ البنات الباقي الحالة الوحيدة اللي الأخوات الشقيقة تأخذ الايه الباق تاخذ البنت فرضها إذا كانت واحدة النصف أو الثلاثان إذا كان إذا كنا أكثر من واحدة وتأخذ ويأخذ والأخوات الشقيقات يأخذنا الايه البق نعطيكم امثله اخرى خلاص كتبتم ده نعطي امثله على هذا الكلام حتى يتضح بالنسبه للحاله الثانيه مات وترك اخت شقيقه و خلاص قلنا بنت وبنتان واخ لاب ها نبي صلى الله عليه وسلم يقول الحق الفرائد لاهل فما بقي فلاولى رجل ذكر نقول إلا في هذه المساله لتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم خاص خرج من الايه من العام أو قيد قيد من المطلق يبقى اي مثال الباقي يذهب لاولى رجل ذكر إلا هذا المثال الباقي يذهب للاخوات مع البنات الاخوات مع البنات سواء كانت شقيقه او لاب كما سياتين فهنا البنتان لهم الثلثان والأخت الشقيقه الباقي عصبه هه مع الغير اوعى تقول بالغير عصبه مع الغير اللي هم الغير اللي هم مين البنات والأخ لأب محجوب تمام يبقى المساله من كام من ثلاث. ثلثان اثنان والباقي واحد والاخ الاب محجوب وضحت لا بوجود الاثنين مع بعض لان لو في ممكن تاتينا مساله كهذه مثلا زوجه واخت شقيقه واخ لاب ها هيحجب هنا الاخ الاب لا هياخد الايه الزوجه تاخد الايه الربع والاخت الشقيقه النصف والاخ الاب الباقي طيب لو في مساله فيها بنت تمام زوجه وبنت واخ الأب ها حل كده الزوجة السمن والبنت النصف والاخ الاب تمام يبقى هنا للبنت حجبه الاخ الاب ولا الأخت الشقيقة حجبت الأخ لأب إنما متى يوحجت إذا اجتمع كلاهما في مسألة واحدة حجب الأخ وصلت أظن كده لا لا يارس تثبت حرمة النسب فقط ولا يرثنا نعم لا أبها هيطير دول ودول ويأخذ مع البنات بس هيعتنا في الحجب إص المهم تفهم دي وخلاص ها نعم نعم لكن في مقال فاحنا اكتفينا بذكر حديث ابن مسعود الأخير قلنا لابد أن يجتمع الأخوات مع البنات سواء كانت واحدة أو أكثر حتى يحجبنا من دونها انت أنا عايزك تفهم بس دي واحنا هنعيدها دلوقتي تاني في مراس الأخوات لاب بس هيأتينا هذا التفصيل في الحاجب إن شاء الله تمام لكن اللي أنا عايزك تعرفه دلوقتي إن مراس الأخوات الشقيقات ينقسم إلى خم قسم ثلاثة أغساب أن يرسنا بالفر في حالة عدم وجود الفرع الوارث مطلقا وفي حالة عدم وجود الفرع الأصل الوارث الذكر وفي حالة عدم وجود المعص ويرسنا بالتعصيب مع الغير في حالة وجود الفرع الوارث الأنثى هجربها لك خالصا ويرسنا بالتعصيب بالغير إذا وجد معهن معص اللي هو بين مين؟ أخوهن اللي هو إحنا قلنا عليه المثال الأخير أخ وأخت زي ابن وبنت زي أب وأم تمام طيب في إشكال لحد الوقت واضح الكلام ها؟ لا إيه في الحالة هذه فقط نعم لا في الحالة دي فقط الأخت الشقيقة تحجب العام زي زي الأخ الأب مهما أنا قلت في حالة دي فقط اللي هي وجودها مع البنات في حالة وجود الأخوات مع البنات يحجبوا من الأخ الأب وإنت ناز يعني أخ الأب وابن, وابن أخ شقيق وابن أخ الأب وعم شقيق وعم الأب وابن عم شقيق وابن عم الأب يحجبوا سته من 11 هيأتينا في الحجب اصبر يا بناك طيب بقي عندنا براس الاخوات لمين لاب نفس المساله بس مع تعديل بسيط ايه هو ها ان احنا نقوله اذا لم يوجد اخوه واخوات اشقاء يعني المساله ما فيهاش اخوه واخواتها ماشي يا شباب ها بيوزع ايه توزع ايه توزع ايه تابع اقعد ها شويه اقعد بس وزع في الفاصل يا ماشي عشان اخو شوف اخذها ويقرا فيه صح نقول إذا لم يوجد إخوة وأخوات أشقاء في المسألة يبقى هتنقل المرأس الأخوات الشقيقات لمرأس الأخوات لأب ليه؟ ليه؟ يبقى لها كم حالة بالفرد بالتعصيب مع الغير بالتعصيب بالغيب تمام اعدها شرحا ولا تكتفوا بما سبق نعيدها شرح متى ترز بالفرق اذا لم يوجد فرع وارد ذكر او انثى اثنين اذا لم يوجد اصل وارث من ثلاثه إذا لم يوجد معص بترس بالفرض إيه؟ كانت واحدة بتأخذ النصف أكثر من واحدة بتأخذ ثلاثين أمثلة مات وترك أخت لأب وابن أخ شقيق من يحل؟ أخت الأبها تأخذ ليه؟ النصف وابن الأخ الشقيق مسألة من كام؟ من اثنين واحد وواحد تمام؟ مكان البنت مكان الأخت الشقيقة بنت تدخل ليه؟ الأخت لاب أغسر من واحدة أختان لاب وعم الثلثان والباقي مسألة من كام؟ من ثلاثه اثنان وواحد واضح تمام طيب متى يرثنا بالتعصيب مع الغير اذا لم يوجد للميت فرع وارث ها؟ ذكر احسنتم اثنان اذا لم يوجد للميت اصل وارث ذكر اما ثلاثة اذا لم يوجد للمي اذا لم يوجد معهن معصب تمام بتكون إما واحده اللي هو الفرع الوارث الاعلى او ايه او اكثر واحدة بتأخذ الايه النصف النصف واكثر بيأخذنا الثلثان والاخوات لاب ياخدنا الايه الباقي امثله على ذلك مات وترك بنت واخت لاب وعم ها البنت ماذا ستاخذ النصف والاخت لاب والعم محجوب مساله من كم اثنين واحد واحد تمام والعم لا شيء له واضح الكلام يا اخواننا طيب مات وترك بنتان وأختان لأب و لأم جديدة الأخ الإخوة الأم دي بنتان اللي إيه والباقي محجومين بس مش بدي محجومين بالبنات تمام سالا من ثلاثة اثنين و ماشي اخونا يبقى الحاله الثالثه بالتعصيب بالغير اذا وجد معهن معصب تمام اذا وجد معهن معصب ايوه ايوه لان لو في المساله اخوه له او اخوه لاب او لام الاخوه الام هياخد طب لحظه خلص واجي لك مات وترك زوجة وأخت لأب لاب لأب اخ لاب ها الزوجه الربع لماذا تمام والأخت لأب لاب كلاهما ياخذ الباقي تعصيبا اثنان لواح السلام من كان من أربعة للزوجة الربع واحد ولهم الباقي ثلاثة اثنان لواحد نعم لحد كده مفيش فرق الفرق في اللي جاي بقى. اسبر لي كده واضح يبقى إذا لم يوجد أخوة وأخوات شقيقات فمراس الأخوات لأبك مراس الأخوات الشقيقات واضح الكلام لحد الان ما فيش اي فرق ولا في عندكم فيش فرق طيب امتى يجي الفرق اذا وجد اخوه واخوات شقيقه طيب كتبتم ده نمسحه ها؟ طيب اكتبوا بسرعه اذكرك بحاجه نرجع لها ورا شفتم بنات الابن مع البنات هي الاخوات لاب مع الاخوات الشقيقات صوره اللي عملناه في بنات الابن مع البنات هنعمله في الاخوات لاب مع الاخوات الشقيقات الحاله الثانيه فيه تمام هي خلصت ولا لسه خلاص طيب معلش عشان السبوره بعيده هننقل الـ الـ الثانيه هنا طبعا كان هذه جاءت الى هنا ماشي في حاله وجود الايه الاخوه والاخوات الاشقاء اما ان يكون ذكر واما ان تكون ايه انثى الذكر يحجب حسنا والانثى ان تكون واحده فتأخذ الايه واكثر من واحده تأخذ الايه هي من الواحده من الواحده بسرعه الاخت الشقيقه الاخت الايه الشقيقه بتأخذ النصف هنا الاخت الايه لا بتاخد السدس تكمله الثلثين وهنا بتسقط نفس نظام الايه بنات الايه طيب امثله على ذلك مات وط... ماتت وماتت وتركت زوج واخ شقيق واخ شقيق واخت لأب، هيه. من يحل الزوج النصف لماذا، إيه والأخ الشقيق لماذا والاختلاط، إحجوا مسألة من كم، نعم واحد وه دي وجود ذكر أخ شقيق ذكر حجب اللي يحجب الأخوات لأب طيب وجود انثى مات وترك جده وأخت واخت شقيقه واخت لاب وعم وأنت وانت مغمض الجده الايه السدس والأخت الشقيقه النصف مفيش باقي هنا خلي بالك ركز والاخت الاب والعم السلام من كم من ست ها واحد ثلاثه واحد اتبقى له واحد تمام طيب الاخيره مات وترك ام اختان شقيقتان اخت لاب ابن عم ها الأم ماذا سترث السلس برضه السدس لماذا لوجود جمع من الإخوة والأختان الشقيقتان السلساء والأخت الأب تسقط لاستغراق من فوقها الثلثان لأن الأخوات مع بعض ما فيش أكثر من الثلثين البنات مع بعض ما فيش أكثر من الثلثين تمام و العامل إيه الباخل مسألة من كم من ستة واحد أربعة واحد ما هي السدس السدوس تكملة السلسين يعني إيه السدس تكملة السلسين سدس الجدد فرض فرض في القرآن يعني إحنا لو جمعنا نصف زائد سدس بتساوي إيه تسوي ايه؟ تسوي التلتين نعملها لكم؟ نعملها لكم ازاي بتيجي كده؟ لو جمعت دول على بعض هتوحد المقامات ماشي؟ نعملها لكم نصف زائد سدوس توحيد المقامات هتسوي كم؟ ست على اثنين في واحد زائد السودة زي ما هتساوي خدنا مقام منهم اللي هو الستة واحد وثلاثة اربعة نختصر على الاثنين على الاثنين فالاثنين على الاثنين فال ايه واضحة اخواننا ها؟ ولا نجيب مدرس رياضة ادي درس خصوصي تمام ماشي واضح مرسل اخوات الاب في حد عنده اشكال فيما سبق عشان فضل لنا مسألة واحدة سريعة في خمس دقايق قبل الشيخ ما يوصل عشان نبقى كده انتهينا من أصحاب الفروض جميعا الشيخ وصل طبعا ما سلت حيات المسجد الشيخ سلت حيات المسجد إن شاء الله احنا عندنا دقيقتان فقط أو ثلاث حاضر الدرس الجيد إن شاء الله طيب آخر مسألة أخوانا من رأس الإخ والأم مرسل الاخوه والام مش هندخلك في متاهه له كم حاله حالة بس مرسل الاخ والام له ايه واحد الاخوه خلي بالك مش الاخوه بس الاخوه والاخوات تمام واحد او واحده بياخد الايه الثلث واكثر من واحد ياخذ اليه الثلث تمام شباب معانا ولا نوقف الدرس طيب قلنا صاحب الفرد الاخير في الميراث هو الاخوه الام ودي تلاحظ ان احنا الحاله الوحيده اللي ذكرنا الاخوه الذكور فيه يعني احنا ماشيين ميراث البنات بنات الابن الاخوات الاب الأخوات الشقيقات هنا ذكرنا الايه الاخوه والايه لان الاخوه والام ليسوا من العصبه فلا ياخذنا الباقي انما يرثنا كالبنات يعني يستوي وهذه المساله الوحيده التي يستوي فيها الذكر والانثى في الفروض تمام طيب متى ياخذ السدس او بشروط عدم وجود فرع وارث اتنين عدم وجود اصل وارث ذكر خلاص اذا توفر الشرطين دول يبقى الاخ الام يأخذ مات وترك خلي بالك ركز معي اخت شقيقة اخت هنجيب درس النهارده كله لا اب اخ لأم عام الأخت الشقيقة ماذا سترث النصف لماذا الانفراضها والأخت الأب السدس تكملة السلسان والأخ الأم السدس والعم سلام كم من ست ثلاثة واحد واحد واحد هنا الأخ الأم وارثة لماذا لعدم وجود فرع او اصل وارث طيب الثانيه اكثر من واحد مات وترك اخ لام واختان لام وعم دول كم واحد ها 3 ها سيرسون ماذا هؤلاء؟ السلس يشتركون في السلس بالسوية لا فرق بين الذكر والأنس تمام؟ والعم الايه؟ سلم ثلاثة واحد اثنان تمام؟ يبقى مهما كسر عدد الاخوه والأم فلهم الايه؟ السلس وهي دي الكلال تمام؟ اللي في الايه رقم كام؟ لا مش اخر سوره النساء دي ايه رق... سوره رقم, اتنا... آية رقم اتناشر في سوره النساء الكلاله الاولى تمام يبقى احنا عندنا دلوقتي الشرطين دول هما هيبقوا هنا في نفس القضيه حد عنده اي سؤال ها؟ حد عنده اي سؤال شباب واضح الكلام واضح الكلام طيب فيه مسائل صعبه في الواجب حلينا المساله الصعبه في الوجه انت في حد حل الواجب طيب هذا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته